بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَزِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به فلما نبات به واظهره الله عليه عرض بعضه واعرض عن بعض فَإذَا مَا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أَسِرَّ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكِ ان يبدله ازواجا خير من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات سيبات وأبتارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا وقودها leahs bolh илиawal a coveraw mo lida's wa llaapper Na su kunli ya aizerUNa gheya Az Jam burha komu la taha mirarthaum wa yefعلun إنما تجزون ما كنتم